Elf uur tachtig, huisdag, huisdag, huisdag, huisdag, huisdag, huisdag, زف الشهين والحور تأبى أن تزف إلى البني وجنات We gaan het niet ومحمد والصحبات ولقاءنا بمليكنا ومحمد والصحبات لا تحزنوا يا إخواتي إني شهيد محلاتي لا تحزنوا لقاؤنا في الجنة وسلاماتي في وقفاتي يوم الواغى بشجاعاتي وسلاماتي في وقفاتي يوم الواغى بشجاعاتي نصرا شراب قارب شهادتي نصر الديني وادي ما شراب قارب شهادتي لا تحزنوا يا إخوتي إن في خلواتي والجلواتي ذكر الأحبة سلواتي في خلواتي والجلواتي والقلب من شاكر أو صابر في الشدة والقلب من شاكر أو صابر في لا تحزنوا يا إخوتي إني شهيد محاناتي لا تحزنوا يا إني محدودة ولقا ولا ينصرك فذا دم يوم القيامه اياتي ولا ينصرك فذا يوم القيامه الريح منه عاطر واللون لون الوردتي اني شهيد من لا تحزنوا يا اخواتي اني شهيد من حالتي اجالنا محدودلات ولقاؤنا في الجنه عزنا وراب بالكباتي يا فرحتي يا فرحتي عزنا وراب بالكباتي يا وَلَا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أَمْوَاتًا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون